رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بلهم في شك يلعبون فارتق بيوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عن العذاب إنا مؤمنون فَنَّاهُمْ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ مجنون إن كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ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 ثم صَبُوا فَوْق رَأْسِهِ مِن عذابِ الحميم ذُقِّ إِنَّكَ أَنتَ العزيز الكريمُ إِنَّ هذا ما كُنتُ به تَمترُونَ إِنَّ المتقينَ في مقام أمينٍ في جَنَّةٍ وعيونٍ يلبسونَ من سندسٍ وإستبراقٍ متقابلين